معنا ما مع سائط لقد كونت في غفلة من عذاب فكشفناك غطاءك فبصرك. تبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما نديعتيد، القياء في جهنم كل كفار عيد، من عين الخير معتد تدمري. الذي قالنا <مع> الله <آخر> الذي قالنا <مع> الله اله آخر فالقيان فالقيان في <فعل قياه> <فعل> العدان <قياه> <فعل عذاب> الشديدين قال قريبه وربنا ما اطويتم <ربنا> كان في ظلال بعيد. قال لا تختصمون لدي. قال لا تختصمون لدي. قال لا تختصمون لدي. وقد قدمت إليكم بالويد. ما يبدل القول لدي. تلأت وتقول وتقولها من مزيد وأذلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما تواجون لكل عواب حفيظ من الخشير الرحمن بالغيب من الخشير الرحمن بالغيب وجا أبي قلبي منيم ودخولها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء. لدينا مزين